من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ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 ومن يهن الله فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اغتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يصب من ف ولهم ق رؤوسهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يكونوا من اهل العلم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 فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه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 ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا وهي ظالمه فهي ق ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد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 وهو الذي احييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إ ل ى ربك